بسم الله الرحمن ورحمه الله وبركاته يا شيخ لو أنا كانت تدل شرقي صلودا كان بلوغ المرام لسكتها بتوظيف الاحكام من بلوغ المرام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بسام رحمه الله عليه بعشتنا حديث ثلث وعن المغيره وعن المغيره بن شعبه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضى فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين الخفين. ليه كباصي فعلش بيغمرز؟ صلى الله عليه وسلم كبيغمرز صلى الله عليه وسلم كاتك دزنيجي شوشتيا؟ مسي كردية لسر ناصية ناصية أو بيعرف شو بيقولي ناصية؟ ناصية بيسمع. ناصية بيسمع. وعلى العمامة كسر عمامة وعلى الخفين خفينش؟ طبعاً حدثك إمام مش نم رواية كردية. مفردات الحديث بناصية الناصية. قصاص, قصاص الشعري نقصاص قصاص قصاص. قصاص, قصاص قصاص الشعري ومقدم الرأس إذا طال بيشوه إنسان يكزياده جمع نواصي وناصيات لوهي خائب المرد قالت ناصيات كاذبة لبن أوي ناصيات برياردان همو اللي ركانية بريارداني إنسان أو برياراني كذير دسيتم همو اللي ركاني يعني العقل كده ما قديم هموي مقدمي رأس ألي يركانة لبعض الكوات اللي يركانة أول ناس. ناس. ده, ده. ده. أه... ثوب يلف ويدار على الرأس كده قلنا الإمام أداو كلاونيا يهود نصارايا. بابا كاوس شنو؟ ليه متلكا؟ امامي سنه انا انا امامو يعني يلف يعني هو داكيت اوانيه استاشكا هيا كواتنا وبلايلو يغسترا؟ همو او يعني ليس على السنه او المقصود يقول بيخش كردي ثوب يلف ويدار على الغسل بوساشكا لدولي سرد الاندري وسعه الكلام عليها إن شاء الله تعالى باب الخفين لا باب الخفين و غريبه مثنى خف ما يلبسان في الرجلين ويكون الخف من من الجدي ما يؤخذ من الحديث أولا الحديث فيه حكاية المسح على الناصيه وعلى العمامه هل زكى كما لسا بيشوي صار ولا صار أمامه شلصار زماداني ينارت شق قدر بالعمامة قال بالمسح عليهما معا بعض العلماء هذا جوردن هود يعني ناسية كت ناسية وعمامة بيكوا يعني ناسية عمامة كت بيشوي والراجح أن الجمع بينهما إنما هو بالرواية الحديث وأنه صلى الله عليه وسلم مسع العمامة وحدها بيغم بصب تنهى لسلق عمامين ومسح الرأس وحده مبتدئا بالناصية وجاد يواجه بصب تنهى بيشوي سلق فجاء الرواية الحديث بالجمع بينهما ودشتواني زمي كيلبين هودشان فظن بعض العلماء أن الجمع هو بالعمل ايضا لا بتلي هل هي ثانيا اختصاره صلى الله عليه وسلم على مسح الناصية لم يحفظ عنه بتنيا برمى صلى الله عليه مسح الناصيه كدبي نيه لو فانك حتى ب قال ابن القيم لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم بس صحيح الى ذب وارد نبو صلى الله عليه وسلم انه اقتصر كما على مسح بعض رأسه البته قد قد بشش سرينكريا عاوزانك ديدين برأسه يعني بقى هكتب رياضيه يعني باشق لسري نعم مثل قواعد الميم مثل قواعد باسي الميم بيغمض قد قد اللي جاني خويني وكردن ثالثا الحديد الذي معنا في المسح على الناصيه وعلى العمامة او على زي منص معنا الاربعه مسح كردن لا بشو ولا سر عمامة وتقدم أن الراجح أن الجمعه بينما بينهما أنما إنما هو برواية الحديث لم الجمع بينهما بالمسح وأنه صلى الله عليه وسلم إن مسعة على العمامة اقتصر عليها وإن مسعة على الرأس مسعة عليه كله لا بعضه كوا تأ أوئي بليتين جواب أوئي كواها تيا وارد وا دستي أعمامه بيتن يعني تكمل قليل سعة ما نا جوان دلنا نوردك بوا زم على بين نورد شيء الس برتشي بوا لما لما لو بس بيتن عم بي ك تابعي او بيشوية تناكذ بيت قد قد سأشيناك الاجيان يخوي كبه الصحيحي والدقو بيتم طيب ثالثا الحديث الذي معنا في المسيح على الناصية وعلى سلام، سلام. رابعا جواز المسيح على الامامة وهو المشهور أو مشهور دلس امامة اوان مشهور ليك من مذهب امام احمد لهذا العليه فاذا مشهور؟ يعني دور رأيها رأيك دي مشهور اوان الرأيك راجعت له لأنه وهو المشهور يعني له الروايتان ولما روى البخاري عن عمرو بن أمية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على إمامته وخفيه وهو من مفردات مذهب الامام أحمد رحمة الله عليه فلا يصح المسح عليه ما عند الائمه الثلاثة لا يستيكيتر زائزني مسح لسعى لا مبكي لا إما شافعي أبو حلفي ما مالك، إلا إما محمد نبي، أصحى، ورأيي راجع الشا. خامسا وقد اشترط أصحابنا لصحة المسيح على الأئمة الثلاثة شروط. أصحابنا نيجوا تبع استقبلت عديم الأصحاب محمد بالله وعلم أن تكون على ذكر دون الأنسة، يعني أفردت، أجلس تفكر دي درست عنه أو أنت لا ولن ذلك. ما لكن. تكون على ذلك دون دون ثانياً أن تكون ساتره لغير ما العاده كشفه من الرأس. دبي سلسيبيت ستركز بيتنك عادة وابيع وذالسريخين رود او رز هذا من السكر والله ما باعمسح بكم السرير يعني عادة غالبا سرير ودنيه غالبا كم كم زالوا السرير والله بخالي بسيروا بلا ما اجي السرير رودو ثلاثه الا يوي ما معناته نبيت او القاد لو يريد درت انت تكون محنقه او ذات ذؤابه ودرسه داش بيثي بت ذؤابه يعني كلك كلك, <تصفيق> كلك بتلو بيشو ينابي لا تتبع الراس ولو أصله على رأس بيني يان لبيني بشتى أو لا لوني بشتى سخو عليه وتشارك الخوف في شروطي كما سيأتي وخوف في سما شردوانية كدواعي بعض ذكرياتن كلاويت السادسا قوله توضأ استدل بي لحنابله هذه توضئه ليه قال استدل يعني عن كان على جواز المشي على خف مسافر مسافر بو أوي. او دقي كدفي جيش دافسي Hufa keyle berkir يا Keleber yikir. Ne önümün neyce iştip اللي neyle berkir. Sermaya el müsallimâ bir asermaya. Bir şart mı ya? Bir olamda iştolata el rûdavna azalimsin nekir. Ke mele selle peyikir. Parça peyikir nekir. Neyce asri yan yurani razı neşişka. Yan nustava. Bu an ya? E o da ke nustava le neyce niyurani yan bebiniyeten neşiş asri. Hemen لو دقي دزيج الشكاه سيرو حسابا دقي مسحكر ديا يعني لو دقي دزيج الشوشتي دزيج الشوش لو دقي, دقي كذر شكا. شكا مساله كذا مساله مساله واضحه اذا اقل او مسافرين انا مثلاً أما أهلي شارين داتوانين دتوانين شوروژاکشکان جیس بیگاه به ما آمد. آورداقیم لانیشی سبیانه او لپیم کردیم. دوتنیشون میشکن اتالیشی مغريبه. مثلاً اتالیشی عصر. مچری انسان که لانیشی مغريبی را کرد. دوتنیشون شوشتوا. ما سعی نکردیم مغريب. حتی سبیانه عصر که پس ورزی کرد که که اتالی المغرب عشا سبیان نیورانا عصر. ناجی از مغريبی. لب نمیاندی هاد عتادکشکان ایش ازش مانر بسخی خودش گیت او. بله، هی اواکیدی مسابقی سه شنبه سه روز پاس دن نیست. پاس دن نیست. آن اونی هستی پی نکیم مغرب که بود سه روز عسلکی که آدمی. روز دیشب عسلکی جانوش مغری بقیه. اگر عسلکی مکی و دیشب نگری مغری بقیه. دو تا سال دا. اختر مساله وابدی است. لکاتش کانکی سه شنبه سه روز سه دکریان لکاتشش قولي توضئ استدل به الحنابل على جواز المسح على الخفين ونحوهما إذا لبسهما بعد كمال الطهاره بالماء بلم بنيه الطهار على طهارة ني... ني... نيتي نابلي لدني شوشتي لدني شوشتي طهار عندني شوشتي لدني شوشتي بعضه لدني شوشت ني خلاف بنيتك نكبر لدني شوشت قول لك الخف لك بك اغيلينيا وال... فان كانت طهرته بتيمم لم يصح او دق بها جويك فلا يجوز وعلى القول الثاني من من, الت... من ان تيمم طهاره قائمة مقام الطاهر بالماء فانه يجوز ولو كان بطهارة تيمم وهو قوله ولا يعارض قوله توضأ انه ليس له مفهوم طبعا انا عندك وعلى قول الثاني من ان التيمم طهارة قائمة مقام الطاهر بالماء فانه يجوز ليه لا اجراهته ظل مس دي كتيمو ميكرت تيمو ميكرت دي بالان لاشوينيسو مثلا خشوشلني مختري قال لي يا كديا ما انا لاشويني خشلخي بو تزلاشيني خشلخي خشيني قلت له يمي يخديهم دغدا نطلع نيو كازم باش لاشويني توضوء اكاي وضوء اكاي لا فين توضوء غير النابده الا دازنيش بيتن لا غسل جاريو غسلكر لو مسائلی وجود داشت می‌رسیش انسانک اگر هاتو دنیابت بو دنیابت بو وستی نیوشو هستAVA دوست دنیابت بو یان زیما او دفن می‌توند پیگم بعد از نیروشی بشوامون لو نتوش کج بودیا لب او گرلا نوی ملاکتا گرلا نوی ملاکی لب اوی ملاکی حفظ مانده یحفظونه از او يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من ممكن هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون لبو من لبو هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك مادم موضوع بدأس ديش تشجي بلاي يسعر كاثل أقل او يترنبو بلاي خفي لبونكاتين فإنه ليس بما فهو بزر سبحانك الله ونبي حمدك أشهد وان لا إله إلا, إلا لك وأخذ أن السخرف على لك الحمد لله رب العالمين